ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وقبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز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 كما تُنْهَى النُّوُمُ الكتاب وَأُخَرُ متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قلوبهم زَيْغٌ فيتبعون مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك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 هم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كذب بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا اللهم بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وتحشرون إلى جهنم وبأسلم هذا قد كان لكم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 ذلك لعبارة اللي يقول